أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعلم فده هو الذي مصرق وعده تاريخ صلاه الجماعه بخمس وعشرين درجه وايضا لما أراد بني سلمة أو سلمة ان يتركوا بيوتهم ويتخذون بيوتا بقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجدون في عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارادوا ان يبيعوا بيوتهم وان يشتروا بيوتا قريبه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن سالمه دياركم تكتب اثركم فان اثرهم هذه تكتب ومفهوم الحديث ان الرجل كلما خطى خطوه الى المسجد كتب الله عز وجل له اثر تلك الخطوة دي. بل ورد في من حديث ابي هريره رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الرجل اذا ذهب خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع الله عز وجل لها ويحط ويغط عنها بها قطيع حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ثم هو في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة والمعنى أنه يأخذ أجر الصلاة ما دام تحبسه وتستغفر له الملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اذا كل وهذا كل عمل تقوم بفره على الارض فان الارض تشهد به يوم القيامة ومن هدى الاثار ومن سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم سألني لدي سيزة بعض الروايات ليحضر درس علم او ليصلي في المسجد كانت له كاجر حجه وعمره ورد في بعض الاحاديث وقد حسن مشاكل الباري رحمه الله تعالى انت حينما تتوضا في بيتك وتقصد في المسجد فان كل خطوه تخطوها درجة درجه خطا تمحى والارض تشهد لك فاذا دخلت المسجد فأنت في صلاه تحصي فدوى صلاتك فتصلي ما كانت صلاتك تحبسك تستغفر لك الملائكه اللهم اغفر له اللهم رحم الله ولا شك ان دعوه الملائكه مستجابه ان شاء الله مستجاب فالملائكه تدعو لك وانت في مجلسك وهذا المجلس ايضا لانتظام الصلاه رباط كما رباط في الصحيحين فذلك وفضل صلاة صلاه الجماعة أما بالنسبة بالنسبه لحكم صلاة الجماعة فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أطوال إجناع على ثلاثة أطوال الطول الأول أنها شرط يعني شرط يعني يمزم من عدمها على الصلاة يعني من صلب منفردا فإن صلاته باطله من صلى منفردا لغير عذر فان صلاته باطله واستدل اصحاب هذا القول وهو قول المحكي عن داود وعن اسحاق الثراوي لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد وايضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلاة الرجل في جماعة افضل صلاته في بيت بخمس وعشرين ضربه ولقد همنت ان امر بالصلاة رفقا ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخلص او اذهب برجال إلى أقوام أو رجال تحلكم عن صلاة الجماعة فأحذر عليهم بيوتكم من ناركم فقالوا لنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضعيف. وأنت حديث ضعيف وأنا بمثلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتم الآن لقد همم فقد أجاب العلماء عنه لأجهل اولا هذا الحديث يدل على الوجوب لا يدل على الشرطيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له صلاة من فرق هؤلاء صلاة الفرق وفي حديث ابي هريره الذي ذكرته في فضل صلاة الجماع ان صلاه الرجل في جماع تفضل صلاته منفردا او فذا طالما في تفاضل بين شيئين اذن هناك ما هو افضل يبقى فيه في الفاضل في ايه مفضول يبقى المفضول صحيح ولا صحيح انه اقل منه في الاجر لكنه اقل في الاجر وليس he says, الثالث وهو The third one, من حيث one, the داود حكي عند داود الطالعي وعن إسحاق افدراوي رحمهما الله. القول الثاني وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاي. ألي فرض كفاي؟ إذا اشتكي رحمه الله <تصفيق> عن أراد أن يجمع بين الحادث حسنت جلته على الوجوب والفرض وأنه ورط حديث أصل يعد به المسروق لكن من طمل من طمل أن يغضر الله على المسلم فليحافظ إلى الصحة. فالمسعود الله قال أن الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكمون على المتخلف عن صلاة الجماعة في مين؟ بالنفاق. بالنفاق. لكن في بعض الروايات في مرض الحديثة في الوارضة اللي فيه الأمر أراد أن من عليه الهتابة في عن صلاة الجمعة وفي بعض الطرق عن صلاة العشاشة أما ما وضع عن صلاة الجمعة فقد ضغطوا محافظوا رحمة الله حكم على هذا اللفظ انه لا يثبت وان الصحيحة في رفض الحديث الثالثي من العلم أنها مطلقة الصلاه ما حددتش إيه؟ أي صلاة من الصلوات خلاطه الجمعة صح من خلصت صلاة الجمعة واجبك قلنا ان هذا اللفظ لا يصل لان اللفظ الصحيح او الحديث الصحيح الاصلي ورد بغير هذه الزياده يبقى حديث فهو مستحيل ذلك لان هذه العقوبه شديده ولا تجوز الا في امر واجب فهذا نقض لدينا ومن سلم في الصحيحين لما اراد المسروخ يطالب عليه صلى الله عليه وسلم ان يتغلف عن صلاه الجماعه ليس له قائد يقوده الى المسجد ثم قال اتسمع النداء نادى علي عند المنصره هتسمع النداء اه مش الجماعات الأخرى دي هذي في الاجر عن صلاه الجماعة نون، تمام؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لعبد الله بن سهل قاعنة أن يتخلف عن صلاة الجماعة في من باب فالمقصود تمام؟ طيب هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرض بيوتهم ولم يفعل؟ تمام؟ أراد أن يحرق ضيوتهم ولم يفعل فده نبيل هي مش, مش واجبة فمجيب على ذلك أن صلاة الجماعة رفهم يخالف على أولاد بيوتربنا. صح. فلما كان صلاة الجماعة أعظم وأوجد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وصلى مع الإمام. هكذا كذا في حديث من أفشاق طويلة جدا ذكر حافظ رحمه وتعالى عشرة أجوبة او اعتواضات ما جاء عليها. إذن اخوة الكرام المذهب الراجع أن صلاة وان نحافظ على صلاه الجمعه